كد لا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجمال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم صباةا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 من المعصرات ماء ثجات لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن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 جَنَّ نَمَكَانَتْ نَوْصَادَ لِلْطَّاوِينِ مَغَبَا لَا بَثِيلَ فِيهَا أَخَادَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْقًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا سَغَوْا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ اقْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ كَوْكَعَ وَكَوَى فَتَرَبا وكأسًا اندها قلا يسمعون فيها لبوا ولا كذا لا يسمعون فيها لبوا ولا كذا جزاء هو ام رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا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 فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجفة تتبعها الوادفا قلوب يومئذ واجفا أبصارها خاشعا يقولون أئنا لمرتودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرًا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى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 فإن في ذلك لعذرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء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 تَعَلَّقَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ رب الإنسان ما سعى وغلزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المغوى وأما من خاف مقام وَنَنفَسَعِ الْهَوَافِ إِنَّ لَنَتَيَ الْمَقَاوَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْدِرٌ مَن يَخْسَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضحى وَحِينَ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ ذَٰلِكَ أَوْ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ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 تذكرا فمن شاء ذكرا في صحف مكرما مرفوعة مطهرا بأيدي سفرا كرام بررا قتل الإنسان ما أكفرا من أي شيء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 اليوم فلل انسان الى طام اننا صببنا الماء صب ثم شققنا الارض شقاً فانبثقنا فيها عبا فان اشتركوا في القناة لَمْ يَأْتِ عَامُكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ المرء من صاحبته وبني لكل مرء منهم يومئذ شأن ويومي وجوه يومئذ مصفرة ظاحكة مستبشرة ووجوه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 وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ بِرَبِّهَا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَخْفَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إذا عسعس وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله وما تشاء السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فدرت وإذا القبور غاثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما يا أيها الإنسان ما غروك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غروك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بون بدي وَإ عَلَكُ حاف غ كام كاتِبين يلَونَ م تَفال إ الأرار لَ في وإن الفجار لفي جحيم يصدونها يوم الدين وإن الفجار لفي جحيم يصدونها يوم الدين وما هم عن هذه الظالم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 يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على النهار وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظنوا لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفيس وما أدراك ما سنقين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم مُدَّنْ أَفِي مِن إِذَا تُتلى عَلَينا آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ وَلَا نُذِيبُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا بَلْ وَلَا نُذِيبُ مَا كَانُوا كلا ان نومو رب يوم اذن محجوب كلا ان نومو محجوب كلا ان نومو رب ثم إنهم لصاد الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما تاب مرته يشهد المقرون ان الابوار لفينايم ان الابوار لفي على الله في وجوههم نقرة نعيم يثقون من وحيق مختور ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم اشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضعكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فجهين اِذَا وَؤُ قَالُوا إِنَّا إِلَى آلِهَةٍ إِلَّا الله وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِم حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ على الأرائك ينظرون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. واذنت لربها وحقت. واذا الارض مدت. والقلق ما فيها وتخلت. واذنت لربها وحقت. يا ايها الان كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فَسَوْفَ يُعَذَّبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَوْمَ يُقَالُ إِلَى الَّذِينَ مَسَّهُ الشَّرُّ وَأَنَّمَا مَنْ أوتي كتابا سوف يدعو تبورا ويسطل سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون, فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله فللذين كفروا يكذبون والله أعلم والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير الله الرحمن الرحيم والسماء ذات القرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود شَوْط وَأُمَّ عَلَٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَوْط وَمَا نَقْضُو مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقْضُو الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوموا فلهم عذاب دهنم لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ نَمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَذَابِ الْكَرِيمِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجري تحتها الأنمار ذلك القوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد وَهُوَ يُغْنِي وَيَعِ وَهُوَ الْعَفُوُّ الْوَدُ وَهُوَ الْغَفُورُ وَدُ وَهُوَ الْغَفُورُ وَدُ وَهُوَ الغفور عرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله هو قرآن النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يُبَيِّتُ التَّرْوِيبَ إِنَّ عَلَى الرَّاجِعِينَ لَقَادِرٌ بَلْ يَوْمَئِذٍ الْإِنْسَانُ مِنَ الْخَلْقِ خُلِقَ, خلق مما يومة بلا السرائر يومة بلا كالأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله هثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يعنيها قد أفلح من تزكى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 هل أتاك حديث القوشية أجوه يومئذ خاشعا عاملة ناصبة تصلى نارا عامية تثقى من عين آنيا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا ينفع سعيها راضيا في جنة عالية لا تسمع فيها نابيا فيها عين جاريا فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وَزَرَبِي مَدْسُوسًا أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الابْنِ كَيْفَ قُدّ قُ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفاد والفجر وليالي والشفع والوت والليل إذا يسر هل في ذلك قسم بذيحد ألم تر كيف فعل ربك بعيد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد الذين جابوا الصخر في الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكذوا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لاب من أَمَّمِن سَانُوا إلَ بَذتَلَ رَّ فَأكْرَمَ وَنَعَمَهُ فَيَ فَأََّإِن سَانُوا وَأَنَّ مَا إِلَىٰ مَتْلُهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَنَّنَ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَ التراث أكلا لما وتحبون المال حبا كلا إذا دكت دكا كلا إذا انجئ اركك والملك صفا صفا وجيئه يومئذ بالجنن يوم يتذكر ال ذكروا الإنسان وأنا لو ذكرى يقول يا ليتني قد دمت لحياتي كلا إذا دكت, الأرض دكت concluir يدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين الان قت وما ادراك ما العقبه فك رقبا وما ادراك ما العقبه العاقبه فنك رقبه او اطعم في يوم في مسقطه يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحما أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمن عليهم نار مؤصدا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الشمس والسماء وما بناها والارض وما صنعا ونفس وما سواها ونفس وما سواها وتقوى عبد الله حزكا وقد خاب من دسنا وقد خاب من دسنا كذبت ثمود بطغواء بعد اشهام فقال لهم رسول الله ناقة الله وزقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم رب بذنبهم وَلَا ولا يخافوا قباها بسم الله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 وَمَا مَنْ دَخَلَ وَاسْتَغْنَى وَكَفَ بَالِ الْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُبْنَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَتَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَلهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلا الأشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيدنبها الأدخى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عيدا من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف ينطوه بسم الله الرحمن الرحيم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 فك إِ فَأَوم فَأَمَّ التيمَ فَلَ تَقُهُ وَأَ مَ السَّ فأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإننا انما مع العسر يسرى انما مع العسر يسرى فإلى فرغ تفر وإلى ربك فرغ بال نُرِيهِ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَمَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين الله ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما أم لَئِنْ قَوِيَ أَوْ أَرْوَأُ مُسْتَوْنَا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجْعَا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجْعَا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجْعَا رجع أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كان هدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعظم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفع بالناصية كلا لإن لم اي لا نسعى بناصيه ناصيه كاذبه خاطئا فليدعونا ديا كلا لا تطعه واسجد وانقترب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 وروح فيها تنزل الملائكة وروح فيها تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام سلام سلام يحتى مطلع الفات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَ يَوْمُ الْبَيِّنَةِ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنْ اللَّهِ الْبَيِّنَةُ البيينة رسولون من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما زاءتهم البينا وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شره البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم أولئك هم خير البريء جزائر خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوان عنه رضي الله عنهم عنه رضي الله عنهم ورضوان عنه رضي الله, ورضوا رضي الله, ورضوا رضي الله ورضوا ذلك لمن خشى ربا ذلك لمن خشي ربا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالا واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذن تُعْتَدُ ثُقُبًا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْعادًا يَوْمَ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْهَاتًا لِيُرَوْا مَا لَهُمْ يَوْمَ إِذِي يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْهَاتًا لِيُرَوْا أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا الله أكبر بسم الله فالمعديات طبحا فالموريات قبحا فالمغيرات صبحا فأتون به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربي لك لك نود إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا مغثرت في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربا بهم يومئذ لقبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المذفوف يوم يكون كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعن المنفوش فأما من ثقنت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فهم وما أدرعك ما هي النار عامية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زهتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون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 تسأل يَوْمَئِ بِ غان ثمُلَ تُسأَل يَومَئ ب غان النين الله ضَوبس مِله ي وَحقينِ والعَاسُ إ الع زَانلَ في غ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا يحسب أنما لو أغند كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة الحطمة نار الحطمة, الحطمة, الحطمة الله الموقد التي تطلع على الأفئدة إنها علي مرصدة في عبد ممتدة الله أكبر باسم الله الرحمن لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تقليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين لهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء الذي أطعبهم من جوع وآبلا من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليدين المسكين فويل للمصلين وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين الله ما سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر باسم الله تت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلانا لذات لهب وامرأة حمانة الحطب في جيدها حبل من الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أبعد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقبل ومن شر ومن شرع آسد إذا حسر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس في سوء الناس, الناس, الناس, الناس قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملك الخن الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سمع الله اللهم انك قلت قولك الحق مو بين وانت اصدق القائلين وانت اصدق القائلين ومن استق من الله قيلوا ومن استق من الله عليتا قل صدق الله وصدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا. اللهم لك الحمد على ما عندنا من صيام شعر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز وتلاوة كتابك العزيز تلاوت كتابك العزيز الذي لا يأتيه الغاطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد باليمان ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالمال والاهل والمعافاه لك الحمد على ما انعمت به علينا من نعمك العظيما وآلائكا جسيما لك الحمد أن وفقتنا لقيام شهر رمضان وصيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميم الحمد لله الذي بنعمته تتن الصالحات وإليه ترفع الأقوال الطيبات اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وقراءتنا ودعاءنا وتقبل منا يا ربنا صالح اعمالنا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفروقا من بعده تفرقا باصوما الا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروقا اللهم من نحنا رضاك اللهم من نحنا رضاك اللهم من نحنا لقاء وعبنا ما ينفعنا يوم لقاء وعاملنا يوم الفزع الأكبر بما تعامل به أولياءك يا رحيم يا رحمن اللهم ارحم ضعفنا اشق وكسرنا وتولى امرنا ولا تخيب فيك رجاءنا لا تخيب فيك لا تخيب فيك بلغنا مما يرضيك آمالنا وأحسن خلاصنا واسلوا السخيمة صدورنا واسلوا السخيمة صدورنا وطيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا وارحم آبان اغفر لامهاتنا واغفر لامناتنا واهد اولادنا واهد ازواجنا وبارك لنا في ذرياتنا واختم لهم بالباقيات الصالحات امالنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا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 واغفر لنا ورحمنا وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذاب احزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اجعل القرآن لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا الجنة هاديا ورفيقا وعن النيران سترا وحجابا وإلى الخيرات كل يا سائقا ودليلا اللهم ألبسنا به وأسكننا بهم الظلن ودفع بي عنا به عنا المنقم ودفع به عنا المنقم وأسبغ علينا من النعم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند النعماء الشاكرين. وعند البناء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين. فشغلته بالدنيا عن الدين. فاصبح من النادمين وفي الاخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القران لابصارنا جلاء ولاسقامنا دواء ولقلوبنا شفاء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا الى اللهنا بيك ولثمان فلا تطردنا بيك لا تطردنا بيك لا تطردنا عن بابك لا تطردنا عن توسل بك اليك ونقسم بك عليك نقسم بك عليك ان تقبلنا وتعفو عنا وترحمنا يا ارحم الروحمين اللهم ارزقنا ليلة القدر يا اكتبنا ممن كتبت لهم الأجر في ليلة القدر يا الله اكتبنا ممن قفرت لهم في رمضان يا الله اكتبنا ممن رحمتهم في رمضان يا الله من من عتقت من النار يا الله. اكتبنا من من عتقت الله. اللهم اكتبنا من من تق رقابنا ورقاب ابائنا واماتنا واولادنا وازواجنا وار يا الله اللهم انا نسالك عيشه غنيا وميته سويا ومرضا غير مذل ولا فاضح اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اقبل توبتنا اقبل توبتنا اقبل توبتنا واغسل ذنوبتنا وارفع وجنتنا وانحط خطيئتنا وثبت حجتنا وحقق ايماننا وثقل موازيننا وثقل موازيننا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعمل صالح مهرور مهجور وتجارة لن تبور اقبل صيامنا وقيامنا سجودنا ودعاءنا, ودعاءنا ودعاءنا وقراءتنا وتقبل منا يا ربنا صالح اعمالنا اللهم اجعل عملنا كله صالحا اجعل لهني وجهك خالصا اجعل لهني وجهك خالصا اجعل لهني وجهك خالصا ولا تجعل فيه لا احد غيرك شيئا اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق مالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم اعطر رمضان علينا ازمنه عديده اللهم اعطر رمضان علينا ازمنه عديده اللهم اعد رمضان علينا ازمنة عديدة واعواما مديدة تقبل منا رمضان وتسلم منا رمضان وبلغنا يا ربنا اجمعين رمضان تقبل منا رمضان ام الله تقبل منا رمضان ام الله تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان, اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. وتسلم منا رمضان وبلغنا رمضان القادم اجمعين يا الله اللهم اعن بلادنا الامن والامان والسلامه والاسلام اجعل مصر امنا وامانا سلما وسلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين احفظ مصر من كل مكروه وسوء احفظ مصر من كيد الكائدين ومن خيانة الخائنين ومن عبث العابثين ومن ظلم الظالمين ومن فساد المفسدين ومن الطغاة الجبارين ومن الظلمين والمتكبرين اللهم اجعل مصر آمنة يا رب العالمين واحفظ شعبها يا اكرم الاكرمين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 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا, علينا يا مولانا, علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم تحب فعفو عفون تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفوا تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفوا عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم أعلي رايتهم وقو شوكتهم ووحد صفوفهم وسدد رميتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لا تعلل الكافرين راية اللهم لا تعلل الظالمين راية اللهم لا تعلل الظالمين راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم للعالمين عبرة وآية ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله